الشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعاريك بالأحزمة حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمات برشاشهم سفروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصالتهم الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمات وبالنفس دادوا عن المسلمات شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الرد فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة شباب بنيرانهم أجهزوه على دولة ردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان دوه بالضربة القاصمة دوه بالضربة القاصمة للشاشين صاروا للحماد وصاروا العاري كباحزما وصالت حمى تجروا على وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمات يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الانظمه نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليله المظلمه يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة ويغزون في الليلة المظلمة ووار الحسان على صدرهم شهادات المنا هني من حازها خاتمة صراعا وطول الحوار الحسان على صدرهم اشرف الاوسمه وساموا شهادات اسمى المنا هنيئ لمن حازها خاتمه هبيا لمن حازها خاتما يا الشامسي همس وصار المعارك بالاحزمة أصالت <تصفيق> حمى الشروع وبالنفس دادوا عن المسلمات وبالنفس دادوا عن المسلمات برشاشهم سفروا الملحمه وصاروا المعارك بالاحزمه وصانتهم الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمات وبالنفس دادوا عن المسلمات